الحمد <تصفيق> لله Lord. Oh. La la la Vagod Wa kawa' aibad. وففا لا, لا يتكلمون إلا من ذنبه الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون the سرقا فلن بدراتها امرا يوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه قل مو يومه وادفه ابو صوت خاشع دودون في الحافرة إذا أنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا إذ آدى ربه بالواد المقدس طوا إذ همنا فرعون إنه طرى فقم هنك إلى آنة الزكا وأهديه إلى ربك فأدبر أكذب وأعصى ثم أدبر يسعى فحشر ثلاثا فقال أهل ربكم العمى فأخذه الله Allah Elhamdulillahi رفع سمكها فسواها ورطش ليلها وأخرج ضحاها ولو لبعد ذلك دحاها أخرج منها you will men กันนังเดี๋ยว <laughs> I don't know. No. مِنْ أَصْفَارٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الَّذِينَ هَنَّعْتَ عَلَيْهِمْ وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف مشرت وإذا السماء قشقت وإذا الجهيم سعرت وإذا Thank mm -hmm. you. Surah <laughs> Al-Fatihah. Yeah ira man uh -huh. بحسم ربك نعما الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعاة فاجعله مثالا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد ازلح من تزكى ونجرسن ربه فصلى الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياه نعbud و نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير